لأ لآية لا لا القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. فإن الله رمي الحميد وإذ قال لقيم We are saying, ما أصارك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصح قدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد فيه الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسفر عليكم واسفر عليكم نعما ظاهره وباطنه ومن الناس من قد استمسك بالعروة المفقى وإلى الله عاببة الأمور ومن كفر فلا يحفنك كفره قِل لَن يُفْلِحَ مَن اتَّقَى وَلَن يُصْلِحَ مَن أَسَاءَ وَلَن نَّطَّلِعَ عَلَىٰ أَجَلٍ لَّهُ إِلَّا مَا كَتَبَ وَلَن يُحِيطُوا بِشَيْءٍ مِّنْ ذلك أن الله هو الحق Tack Jag Teksting av raden.